وآل بيته العظام عظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي اليوم قال الله تعالى مع نحن مع آيات الأحكام قال الله تعالى الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق أو هم يعلمون فالحق ربك فلا تكون لنا من المنترين يخبر الله تعالى أن الكتاب وأنهم يحرفون الكلم عن مواضيعه وأنهم يجحدون بآيات الله تلف علاها وقد جاءهم رسول صفاته موثومة عندهم في التوراة وقد علموا بأن النبي حق وعلموا أنه هو الذي بشر به إيسى عليه السلام نعم ولكنهم قوم يجحدون فعرفون صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل ومعه صغير هدخل عليه صغير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قال هذا ابني قال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن اتعرف محمدا كما تعرف ولدك وذوالنكم جزاكم الله, الله خيرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال قال اتعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك قال نعم وأكثر نزل الامين من السماء الأمين في الارض بنعته فعرفته واني لا أدري اي الولد كان ما كان من أمي ام لا شوف انظر كانه يقول الأمر يعني بالنسبه لي فاني اعرف محمدا اكثر ما اعرف من من, من من ولدي قد قد يكون تكون المراه اتت به من غيري والأمر وارد لكن محمد الوحي جاء به من السماء بنفس السمات والصفات وقد ثبتت الصفات والسمات له وهذا هو هو ما قاله الله تعالى يعرفونهم رضي الله عنك عيش أحسن اللهك وفعل مقامك الانتظار أدب ذلك الله أدبا وأحسنا وتيسيرا رضي الله عنك لكن رجاءا الحرص على الدروس, من الحرص على الدروس من ما اهمال على دروس ما يعني ما كان منهم من من غير ذلك يعني من, من بعض ذلك لو كان لو كان هناك ما, ما يشغل الانسان من امر فعليه أن يطوع يطوع حاجته إلى الى الا يضيع الدرس اللّه تعالى يعرفونهم كما يعرفون بناءهم، فهم لا يشككون ولا يمترؤون، لا يشككون ولا يمترؤون، ولكن انظر ماذا وصف الله تعالى في علاه عن هؤلاء؟ قال إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، هم لا يكتمون الحق وهم يعلمون أنهم يكتمون الحق، فيكتمون الحق على الناس ويكتمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك الله عليك وارفع الله مقامك. بل أنتي من خاص من خاص النبلاء والفضلاء يا خالوص أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وشكر الله عليك أدماك يا سلام رحمه إذا خلص خالد إذا يعرفونه كما عرفونه أبنائهم بأنهم يجحدون سمات النبي صلى وصفات النبي وعموا على الناس وقال ليس هو المكتوب عندنا في التوراة وكذب وجحدوا ولذلك قال الله تعالى إن فريقا منهم لا يؤمن الحق وهم يعلمون فهم يعلمون لا فهم يعلمون رضي الله عنكم وحسن الله وهم يعلمون لا ولا شك بحال الأحوال من يعني يعلمون بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل ربي وأنه هو الذي بشرت به الكتب السماوية وأنه هو الموسوم عندهم في التوراة لكنهم قوم يحرفون الكلم عن مواضع قالوا من هذا فخذوه إن لم تؤتوه فاحذر يعني هم يقع قوم يحرفون الكلم عن مواضعه لا يكتمون الحق هم يعلمون وقال الله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين فهذا الحق من ربك وأنت رسول الحق وأن الله على بعثك بالحق وأن الله جعل صفات صفاتك وسماتك يعني في الكتب السماوية فأنت دعوة إبراهيم عيسى عليه السلام لذلك قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي الله جميعا إن الله على كل شيء قدير قال ابن عباس ولكل وجهة هو موليها هذا آه من أهل الأديان يقول لكل قبيلة قبلة يعني يرضونها ووجها يتوجهون بها قال أبو العليا لليهودي وجهه هو موليها وللنصراني وجهه هو موليها وهذاكم أنتم أي المؤمنون الموقنون إلى القبلة التي اختارها الله جل في علاه وقرار نعم بسؤ الكل ولكل وجهة هو مولاها هذه كما قال الله تعالى كل منكم جعلنا شرعة ومن ولو شاء, ولو شاء ولو شاء الله أرجعكم أمته وحيدة ولكن لبلوكم في ما فاستبقوا الخيال إلى الله مرجعكم جميعا لذلك قال قال الله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يعني هو قادر عليكم مهما تفرقت الأجساد والأبدان وما ذهبت الأرواح وزادت الأرواح فإن الله جل وعلا قادر على الإعادة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن قال الله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ولان النبي قال كيف, كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن ويصغي حتى خشيت ان يؤذن له ف فينفخ النفق بصورة على رحطة طائر حتى تصل إلى إلى إيش؟ إلى الأبدان هذا من يعني النبي صلى الله عليه وسلم ف الله ر قادر على على إعادة من بدأهم خلقا وإعادة أيسر من من البدء كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين طيب عندنا أفضى المصبطة ليس أحد أظلم ممن كتم الحق بعدما علمه ليس أحد أظلم ممن كتب الحق بعدما علم. عليكم السلام والصلاة والوالدين. عليكم السلام سنا الله لك. اليهود قوم بهت وجهود. لا إكره في الدين قد تبين الرجوع من الغيش. Eu acho que